إذا استغفون ربكم فاستجاب لكم أنني مددكم أنني مددكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا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 إذ يغشىكم نعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء من السماء ماء لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيُضْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ كافرين عذابا نا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبا ومن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 وبسلم المصير